بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه ا الذي أكثر أَنَّ ما له أخلذه كلا لينبذن في الحقمة وما أدرك ما الحقمة نا اللهير المقر التي على انها عليهم مدده